بوك تو نالبهي نالغو أربعة وأربعون أربعة وأربعون ساينترم بيتك ويلدم الخروج مساءً الخروج مساءً ساينترم بيتك ويلدم هل توجد هنا؟ صالة ديسكو هل توجد هنا صالة ديسكو يكدا عندنا نايت كلوب وندا هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلي يكدا عندنا باب وندا هل توجد هنا حانة هل توجد هنا حانة ఈ సాయంత్రం థియేటర్లో ఏమే ప్రదర్శించబోతోంది? మద యుజుదు ఫీల్ మస్రాహ్ మసా అల్ యౌమ్? మద యుజుదు ఫీల్ మస్రాహ్ మసా అల్ యౌమ్? ఈ సాయంత్రం సినిమాలో ఏ మూవీ ఆడబోతోంది? మద యుజుదు ఫీల్ సినిమా మసా అల్ యౌమ్? మద యుజుదు ఫీల్ సినిమా మసా అల్ యౌమ్? ఈ సాయంత్రం టీవీలో ఏముంది? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ثياتر لا وللادانيكي تيكت لينكا دركوتنايا هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح سينما كي وللادانيكي تيكت لينكا دركوتنايا هل ما زالت توجد تذاكر للسينما هل ما زالت توجد تذاكر للسينما فوتบอล ماتش కి వెళ్ళడానికి టికెట్ ఇంకా దొరుకుతున్నాయా هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم నేను వెనక్కి కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను اريد ان اجلس تماما في الخلف <تصفيق> اريد ان اجلس تماما في الخلف نينو मध्येरो екડેના કુర్చోవాలనుకుంటున్నాను اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط <تصفيق> اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط ਨੀਨੋ ముందు ಕುర్చోవాలనుకుంటున్నాను اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام ميرناكو يدينا سيفارس جستارا بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني برادسنا يبدو مدل اوتندي متى يبدا العرض متى يبدا العرض میرے نکو اک ٹکٹ تچیو گالگتارا هل يمكنك تدبير تذكره لي هل يمكنك تدبير تذكره لي دگرلو ایکڈینا گولف اڑے میدانم ایمینا وندا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا టెన్నిస్డే మైదానం ఏమైనా ఉందా ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ هنا؟